الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بعد أن رد الله تبارك وتعالى على اليهود دعواهم بانهم على دين ابراهيم عليه الصلاة والسلام وان ابراهيم صلى الله عليه وسلم كان على دينهم اليهود يقولون كان يهوديا والنصارى كانوا يقولون كان نصرانيا، فرد الله ذلك وبيّن أنه كان حنيفاً مسلما وكذلك أيضاً قال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغه ونحن له عابدون، فدينه وفطرته التي فطر عباده عليها الدين الموافق للفطرة وهو الإسلام وصبغة الله. التي أمرهم بأن يلزموها قال بعد ذلك في سياق الرد عليهم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل لهؤلاء أتجادلوننا في توحيد الله والإخلاص له وهو رب العالمين جميعا لا يختص بقوم دون قوم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن لله مخلص العبادة والطاعه لا نشرك به شيئا ولا نعبد أحدا سواه يؤخذ من هذه الآية الكريمه قل أتحاجونا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم يؤخذ منها لزوم البراءة من أعمال الكفار على اختلاف ملالهم وأهوائهم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ويلاحظ هنا تقديم الجار والمجرور ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم فمعلوم أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص والحصر أي لنا أعمالنا لا أعمالكم أعمالنا تختص بنا وأعمالكم تختص بكم والله تبارك وتعالى سيجازي كل عامل بعمله ثم أيضا في قوله ولكم أعمالكم يعني لم يكتفي بقوله ولنا أعمالنا أي وسيجازين عليها ولا تتحملون من تبعاتها شيئا بل قال ولكم أعمالكم من أجل أن لا يتوهم أن يكون المسلمون مشاركين لهم في أعمالهم كما أن للمسلمين أعمالهم فكذلك ايضا هم لهم أعمالهم لا يشاركهم المسلمون فيها ولا يتحملون من تبعاتهم وتبعاتها شيئا ولهذا قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا اعبد في الحال ما تعبدون ولا أنتم عابدون في الحال ما أعبد ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد لكم دينكم ولي دين فلست بمقيم على دينكم ولستم كذلك في الحال والحاضر ولن يتأحصل هذا التحول في المستقبل أن أتحول إلى دينكم وعبادتكم أو تتحولون إلى ديني وعبادتي لكم دينكم واليدين فهذا نظير ما في هذه الآية الكريمة ثم ختم هذه الآية بما يفيد الثبوت والدوام ونحن له مخلصون جملة الإسمية تدل على الثبوت والدوام دوام على الإخلاص ونحن له مخلصون مقيمون على ذلك دوماً لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا فالإخلاص لازم للعاملين في كل أعمالهم الدقيق والجليل وكل عمل فقد الاخلاص فهو مردود فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا ونحن له وقدم هنا الجار المجرور له قال نحن له مخلصون لإفادة الحصر والاختصاص أيضا فذلك يدل على توكيد هذا المعنى وهو إخلاص العبادة والعمل لله وحده دون ما سواه ونحن له مخلصون وقد جاء عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال الإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله لله فلا يشرك به في دينه ولا يرأي بعمله هناك عبارة للفضيل ابن عياض رحمه الله مشهورة أن العمل من أجل الناس شرك وترك العمل من أجل الناس رياء والإخلاص أي عافيك الله منهما هذه العبارة مشهورة ويمكن أن توجه باعتبار أن ترك العمل من أجل الناس أنه صار الدافع فيه والمحرك سوى النظر إلى مرضات الله تبارك وتعالى وطلب ما عنده فصارت الإرادة متوجهة إلى غيره إلى الناس فالتفت القلب إليهم فعده بهذا الاعتبار من قبيل الشرك أو الرياء لكن هذا فيه ما فيه والصحيح أن العمل من أجل الناس شرك ورياء وترك العمل من أجل الناس خطأ لكنه ليس بشرك ولا رياء ترك العمل من اجل الناس الصحيح أن الإنسان يعمل ولا يترك العمل ويصحه قصده ونيته ويريد ما عند الله ولكن لو أنه ترك العمل خوفاً من الرياء من أجل الناس أو أنه ترك العمل الصالح خوفاً منهم فهذا ضعف في اليقين والتوكل والإيمان لكن هل هو شرك؟ الجواب لا لكن توجيهه هو ما ذكرت يعني هو نظر إلى الإرادة والقصد والتوجه ما الذي يحركه؟ ما الذي يدفعه؟ فرأى أن نظر الناس هو محرك بهذا الاعتبار يترك العمل من أجل الناس فصار هؤلاء الناس صار الخوف منهم مثلا صار سببا لترك ما أمره الله عز وجل به فيكون العبد بذلك قد التفت إلى الناس وخافهم دون اي خاف دون اي خاف الله تبارك وتعالى ثم قال الله عز وجل ردا على هؤلاء ام تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هدى أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون أم تقولون أم هذه بمعنى بل والهمزة بل أتقولون مجادلين في الله إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والمقصود بالأسباط هم ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام وما تناسل من ولده من قبائل بني إسرائيل وفيهم أنبياء وهم المقصودون بهذا يعني الأنبياء في هؤلاء الأسباط فهم الذين أحي إليهم وأوتوا الوحي والكتاب يقول كانوا على دين اليهود أو النصارى تقولون هذا فهذا كذب وقد بعثوا وماتوا قبل نزول التوراة والإنجيل قل لهم أأنتم أعلموا بدينهم أم الله وقد أخبر في القرآن بأنهم كانوا حنفاء مسلمين ولا أحد أظلم منكم حين تخفون شهادة ثابتة عندكم من الله وتدعون خلافها افتراء على الله وما الله بغافل عن شيء من أعمالكم بل هو محصن لهذه الأعمال ومجازيكم عليها يؤخذ من قوله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله هنا أذا استفهام مضمن معنى النفي يعني لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله هذا معناه وقد أوردت على مثله سؤالا في بعض المناسبات وهو إذا جاء بأفعل التفضيل هنا لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وفي موضع آخر قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وفي موضع ثالث قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فهذه المواضع وغير هذه المواضع كقوله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم آرض عنها فأظلم أفعل تفصيل لا أحد أظلم من هذا فهل بين هذه الآيات تعارض في كل موضع قال لا أحد أظلم ممن فعل كذا ويذكر عملا غير العمل الآخر العلماء رحمه الله يجيبون عن هذا بجوابين الجواب الأول أن كل آية تختص ببابها ففي المانعين لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وفي المعرضين لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنها وفي الكاتمين لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وهكذا والجواب الآخر أن أفعل التفضيل تمنع الزيادة ولا تمنع التساوي يعني لا أحد يزيد عليه في الظلم لكن يمكن أن يكون من يساويه أن يوجد من يساويه في الظلم يعني كل هؤلاء قد بلغوا في الظلم غايته بلغوا الغاية القصوى العظمى في الظلم هذا هو الجواب الثاني ويؤخذ من هذه الآية أيضا عظم ذنب من كتم شهادة عنده من الله الله تبارك وتعالى يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو من كتم شهادة عنده من الله فهو في غاية الظلم ولهذا يقول الله تبارك وتعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ويقول الله تبارك وتعالى في حق هؤلاء اليهود كما في سورة النساء ألم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا فهؤلاء اليهود شهدوا أن المشركين اهدى من محمد وأصحابه لما سألهم المشركون أنتم أهل الكتاب أنحن اهدى أم محمد قالوا بل أنتم اهدى من محمد فكان ذلك كتمانا للشهادة التي حملوها وقد عرفوا صفته صلى الله عليه وسلم إلى أن قال الله عز وجل بعد ذلك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فهذا أمر عام بالأمانات بأداء الأمانات ومن جملة هذه الأمانات أمانة الشهادة أي يؤديها الإنسان على الوجه الصحيح فهؤلاء قد ضيعوها وكتموها ويؤخذ من قوله تبارك وتعالى وما الله بغافل عما تعملون الصيغه صيغه خبر ولكنه خبر مبطن مبطن بالتهديد والوعيد فالذي لا يغفل عن اعمال العباد معنى ذلك أنه سيعجازيهم ويحصي ذلك عليهم ويحاسبهم فانه لا يخفى عليه خافية فينبغي أن يراقب وأن يخاف وفي قوله وما الله بغافل عما تعملون هذا نفي نفى عنه سبحانه وتعالى الغفلة عن أعمال العباد وما هذه للعموم وما الله بغافل عما تعملون يعني ما يعمله الإنسان في السر وما يعمله في الجهر ما يعمله في الليل وما يعمله في النهار كل ذلك سواء عنده لا فرق ما يخفيه العبد وما يظهره أو يعلنه عنده سواء وإذا كان الأمر عنده سواء فإن ذلك ينبغي أن يكون سبباً للاحتراز والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى والاعراض عن كل ما يسخطه وقوله وما الله بغافل عما تعمل نفى عنه تبارك وتعالى وهذا ما يسمى بصحفات المنفية صفات ثبوتية مثل والله عزيز حكيم قل هو الله أحد الله الصمد الصفه المنفيه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا تأخذه سنة ولا نوم والنفي من حيث هو ليس بكمال ولا مدح فحينما نقول بأن هذا الجدار لا يجهل أو بأن هذا الجدار لا يعتدي على أحد أو نحو ذلك هذا ليس بمدح لكن المدح هو النفي المضمن النفي الذي يقتضي ثبوت كمال ضده فإذا قال لا تأخذه سنة السنة هي مقدمة النوم ولا نوم فذلك يقتضي ثبوت كمال حياته فإذا نفع عنه الظلم وما ربك بظلام هذا يقتضي ثبوت كمال عدله وإذا قال وما الله بغافل عما تعملون هذا يدل على كمال إحاطته وعلمه وما إلى ذلك وهكذا في سائر الصفات المنفية فأوصاف الله المنفية وأوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم وما هو على الغيب بظانين بالضاد في القراءة الأخرى أيضا بظنين. متواترتان لا يتكلم بالظنون وليس بضنين أي شحيح بخيل لا يبلغ ما أوحى الله عز وجل إليه من الهدى والعلم وهكذا في أوصاف الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأوصاف القرآن هذه أربعة أوصاف القرآن مثل قوله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه فإذا نفى الله تبارك وتعالى شيئا من هذه الأوصاف في هذه المقامات الأربع فهذا يقتضي ثبوت كمال ضده وكذلك أيضا يأخذ من هذه الآية وما الله بغافل عما تعملون رد على الجبرية الذين يقولون بأن أعمال العباد أم مجبورون عليها فلا تنسب إليهم إلا على سبيل المجاز. هذا الكلام غير صحيح وفي القرآن مئات الأدلة على أن ذلك يصدر عنهم وأنه باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله كذلك يؤخذ من هذه الآية في قوله قل أأنتم أعلموا أم الله طريق من طرق المحاجه فمن ادعى دعوة تخالف القرآن أو تخالف ما جاء في الوحي الآخر وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هؤلاء يقال لهم أأنتم أعلم أم الله فإذا أخبر الله عز وجل أنه خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء وخلقها وأنه دحى الأرض أيضا بعد ذلك أخرج منها ماءها ومرعاها فإذا جاءنا من يقول بأن الأرض كانت قطعة من الشمس فحصلت انفجارات قبل ملايين مدري كم مليون سنة وانفصلت الأرض عن الشمس وأن عنصر الحديد الموجود في الأرض هو من الشمس وما أشبه ذلك نقول لهم أأنتم أعلم أم الله هذا الكلام الذي يقولونه غير صحيح وهكذا حينما يقول الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها فإذا قالوا الشمس ثابت لا تتحرك وإنما الذي يتحرك هو الأرض فقط نقول لهم أأنتم أعلم أم الله الله يقول إنها تجري وأنتم تقولون إنها لا تتحرك ثابتة أأنتم أعلم أم الله وهكذا والله تعالى أعلم صلى الله نبينا وحمد عليه الصلاة. إذا كان لديكم سؤال فنعم أو إضافة. تفضل نعم صحيح يرد بقوله نعم أأنتم أعلم أم الله الذين يقولون بأن هذه الأوصاف لا تليق بالله وأن ظاهرها يدل على نقص ومع شبه ذلك يقول لهم أنتم أعلم أم الله فالله أثبت هذه الأوصاف الكاملة لنفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم طيب تفضل نعم الشهادة عموما أيا كانت لا يجوز الإنسان أن يكتمها لا يجوز الإنسان أن يكتم الشهادة ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه لما يترتب عليها من ضياء الحقوق لكن الشهادة الخاصة لشخص معين ليست كالشهادة في أمر عام فإن ذلك يتفاوت بحسب متعلقه والشهادة المتعلقة بالدين ليست كالشهادة المتعلقة بالدنيا في ثبات مال أو دراهم لزيد أو لعمر كل هذا يجب أداؤه لكن شهادة مثل هذه بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله فيأتون ويغيرون ذلك ويحرفونه ويغيرون أوصافه التي يجدونها في كتابهم فهذا من لبس الحق بالباطل كما قال الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون وبين الأمرين ملازمة فإن كل من لبس الحق بالباطل فإن ذلك يلزم أن يكون قد كتم الحق بقدر ما وقع منه من اللبس نعم. طيب لا الله السلام عليكم ومهت الله